بسم الله الرحمن الرحيم الف لا نمر كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد.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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابين شديد وقال موسى إن تكفرون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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقلنا اننا كفرنا بما ارسلتم به واننا في شك مما تدعوننا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 إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين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 ذارِكَ الَّذِي مَن خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدِ مَن وَرَائِهِ دَهَنٌ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ شَيْئًا يُذْهِبُ بِكُم وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَا دِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وبرزوا لله جميعا فَقَالَ الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عننا من عذاب الله من وَلَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ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 إكَ فرَْتُ بِمَا أَشَكْتُ مون مِنْ قبلَ إِ الَّالِمينَ لَم عذااب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 اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْحُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِئُ قُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا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 الاخلان الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم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 رب ہمین فمن تبعني فإنه مني وَمَن فن کَ رحم رب ن نستا ہوئی مو رو اللہ یسکور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 وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخفرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل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 وَاقْضِ مَكْرَهُمْ مَكْرُهًا وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ دَقَّار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وترشى وجوههم ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَدِينٌ ذُكِّرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو